Bismillahi r-Rahmani r Tilka Alif Lammi. Tilke äänet. Kitäb ilhakim. Hudoa ja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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ rauasi, antami, tabikum, wabba safi, wabba safi, ha, minkullida, wabba safi, ha, ha, ha, ha,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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ ulibini, وَهُوَ irua, يَا ialla لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا huumumhu, بِوَالِدَيْهِ nalla, wahna, وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ nalla, wahna, وَهْنًا عَلَى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 وَأَسْبَقَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ غَاِهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا هدى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أأوله كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالفُلِن دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ أَخْشِوا يَوْمَ الَّا يَجْزِي وَالدٌ عَوْ وَلَدِيهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٌ عَوْ وَلَدِيهِ شَيْئًا